الحمد لله، الحمد لله خلق السمع والبصر والفؤاد، وكل أولئك كان عنه مسؤولًا وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، كان بعباده خبيرًا بصيرًا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله حين نتأمل تاريخ الإنسانية عبر التاريخ إن نجد الشائعات قد ضربت بجذورها فهي قديمة قدم الجماعة الإنسانية وينتظر أن تعيش الإشاعة والشائعات إلى اندثار هذه الحياة لأن النفس الإنسانية مجبولة على حب الانطلاع والانتقام والمتصفح لتاريخ أنبياء الله تعالى عليه السلام وعباده الصالحين يجد أن كل منهم قد أُصِقت به الشائعات وراجَ سوقها في حقهم إضلالاً للناس وردًا للحق وظلماً وجوراً وغطرسة من المتكبرين هذا نوح عليه السلام ذاعت عنه شائعة أنه يريد أن يتفضل عليكم يريد الإمارة والزعامة فهم يخاطبون العوام والسذج ليصدوهم عن سبيل الله وكذلك أطار شائعة عنه أخرى وأهي أنه من الكاذبين وتارة من الظالين وأخرى أنه مجنون عباد الله وعلى الله الشائعات في جنب الانبياء والخلص تاتي غالبا بصيغه الظن وعدم اليقين وانا لنظنك من الكاذبين فهم يجعلون مكانا للشك والتردد وفي زحمه الشائعات يصدق الناس تلك الاكاذيب لماذا لا يجزمون في الصاق الشائعات لان الانبياء والمصلحين معروف صدقهم وفضلهم فهم خيرة قومهم فالمغرضون يبثون الشائعات بصيغه الظن حتى تسري ثم ثم ينفذون الى ما اربهم واذا قلبنا صفحات الانبياء نجيد ان كل منهم قد اوثقت قد اوثقت به امثال ما اوثق بنوح اول الرسل ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك انظر على سبيل المثال موسى عليه السلام يشاع عنه السحر والكذب والمؤامره والمؤامره على اخراج اهل مصر منها والجنون حتى استحكمت الشائعات عن موسى عليه السلام بانه ساحر حتى لما اصيب بالرجز والعذاب اتوا الى موسى يرددون الشائعه وهم يريدون الخلاص يا ايها الساحر ادع لنا ربك وحين ننتقل عباد الله الى عهد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نرى سريان الشائعات كما تسري النار في الهشيم وصف صلى الله عليه وسلم واشيع عنه الكذب والسحر والجنون وانه شاعر ملفق وانه كاهن مشعوذ وان العجب لا ياخذك كلما اخذ حين سموه بالامين ثم بعد هذا يصمونه بالكذب والبهتان انه الحقد انه الكفر والبهتان لقد اجتمع اساطين الكفر في دار الندوه ليتامروا على دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فموسم الحج قد ازف ومحمد سيؤثر في الناس لانه صاحب حقيقه فلا بد من اطلاق شائعه ضده حتى يبتعد الناس ولا يقربوا من مجلسه وانتظم جمع الكفار كفار قريش واقترحوا عده شائعات يطلقونها على النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم اختاروا شائعه واحده يمكن ان تنطلي على الناس وخاصه السذج انه ساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين الابن وابيه وبين الاخ واخيه وبعثت قريش بعوثها على افواه السكك يحذرون الناس من من الرسول صلى الله عليه وسلم ويرددون الشائعه ان محمد ساحر عباد الله حينما نتامل تلك الشائعات في العصر المكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد انها لم تؤتي ثمارها كما اراد كفار قريش ونجد كذلك انها في كثير من الاحيان نفعت الدعوه المحمديه نجد ان العقلاء ارادوا التاكد من صدق الشائعه وحقيقتها بانفسهم فراوا بطلانها فامنوا كابي ذر رضي الله عنه والطفيل ابن عمري الدوسي رضي الله عنه ونجد ان العرب تات السحره مما جعل بعض السذج يذهبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن منهم بانه ساحر فيعلمون حقيقه الامر واذا اراد الله نشر فضيله طويه اتى حلها لسان حسودي لولا اشتعال الناس فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي وحينما ننتقل الى العصر المدني نجد ان الاشاعات كثرت ودقت في خفائها وتنظيمها وصار لها اساطين يدبرونها ويسهرون على نشرها وبثها الا وهم اليهود والمنافقون انظر الى عبد الله ابن ابي ابن ابي سلول انظر الى عبد الله ابن ابي ابن سالو لي الراس النفاق يرسلها شائعه مدويه يرمي عائشه رضي الله عنها الطاهره المطهره يرميها بالافك ويا لها من شائعه خبيثه بدات بكلمات قليله وايضا بلفظ الظن وعدم الجزم قال والله ما اظن انها نجت منه ولا نجا منها ما اظن تلك الشائعه التي زلت بها اقدام وثبتت اخرى ووجد فيها عدو, عدو الله ووجد فيها عدو الله متنفسا شائعه اخرى اطلقها ذلك الفاجر وهي ان المهاجرين انما اتوا لاجل نهب اموال الاوس والخزرج وانهم جبناء ما راينا مثل قرائنا اوسع بطونا واجبن عند اللقاء قد نافرونا وكثرونا في بلادنا والله ما عدنا وجلابيب قريش الا كما قال الاول سم كلبك يتبعك هكذا قال راس المنافقين اسرح بطرفك بعد ذلك الى عهد الخلافه الراشده لترا عصر الفتنه الذي قتل فيها لترا عصر الفتنه الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه ذو النورين وقتل فيه علي رضي الله عنه البطل الهمام لترى ذلك العصر مرت عن خصبا للشائعات الزائفه التي عصفت بالامه وقسمت ظهرها ونخرت في قوامها وحصل ما حصل بين الصحابه من الذي قتل عثمان ذي النورين الا شائعات زائفه نشرت عنه بانه ضرب فلان ونفى فلان وولى فلان وما دروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وما الذي قتل علي رضي الله عنه الا الا الشائعه التي تقول بانه حكم الرجال ولم يحكم القران انها الشائعات التي لا يخلو منها عصر من العصور انظروا الى شخصيه معاويه ابن أبي سفيان أرطبون العرب وداهيتهم وكاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه ما فعل بسيرته الشيعة الحاقدون انظروا إلى شخصية المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما لفقه عليه أهل البدع والمغرضون انظروا, انظروا إلى ما ينشر عن رجالات الإسلام والمغرضون في عهد الاستعمار وبعده وفي عصرنا الحاضر ايها المسلمون ان وراء الشائعات ما وراها فلها دوافعها التي تدفع اليها وتحث على اطلاقها من هذه من هذه الدوافع حب الظهور وحب الاستعلاء الذي يخلق الشائعات الذي يخلق الشائعات الحسنه لنفسه واتباعه ويحاول اي يبرر و... ويحاول اي يبرر افعاله ويبرز نفسه ويضيف اليها المحامد والفضائل وبمقابل ذلك يبث الشائعات السيئه عن خصمه وان كان افضل منه ويحاول اسقاطه وان كان اعلى منه ومن دوافع اطلاق الشائعات الحقد الذي الحقد الذي يسري في النفوس الضعيفه المهينه فتجد ذلك الحاقد يخلق الشائعات او يفسر السلوكيات تفسيرا يخدم اغراضه وماربه ولعل مما يدفع الى بث الشائعات هي توجيه توجيه الناس الى راي معين او اشغالهم عن راي وقرار معين اخر ومما يدفع الى الشائعات عجله الانسان خلق الانسان من عجل فحينما يسمع خبرا من الاخبار لا يتاكد من صدقه ولا من صحته وانما عجله وسرعته يبث ذلك الخبر وان كان لا يسعه العقل انما المراد سبق في النشر ومن اعظم الدوافع الى بث الاشاعه البيئه التي يتربى فيها الانسان فان كانت بيئه تحلق فيها الشائعات والاقاويل فان الشخص يتربى التربيه التي تؤهله بان يكون ناقلا لجرثومه الاشاعه وحب اشاعه الفاحشه وخلخلت الصف الاسلامي من اهم دوافع الاعداء لزرع الشائعات وسقيها ورعايتها حتى تتترعرع وهو اسلوب استعمله الكفار واستعمله المنافقون كما رأيتم حتى ينزع الثقة بين صفوف المسلمين ويسقطوا دعاة الخير والمخلصين هكذا المخلصون في كل صقع رشقات الردى إليهم متاحة هذه بعض الدوافع لنسي الشائعات ولعل سائلاً يتساءل عن ما هي الإشاعة؟ وقال بها وصياغتها فأقول ليس للإشاعة قالب خاص أو صيانة أو صياغة معينة فبإمكان الإشاعة أن تنتقل عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وبإمكانها أن تنتشر عن طريق النكتة وعن طريق المثل أو عن طريق الصور الساخرة أو وسائل الاتصال وبإمكانها أن تنتشر ان تنتشر عن هذا الطريق وبامكانها ان تنتشر عن هذا الطريق اكثر من غيرها حتى اننا نرى شهرة بلد بشيء لم يكن او عمل لم يقع واصبحت وسيله للنيل من الاعراض بطريقه بطريق السخريه والاحتقار ولربما صيغه الاشاعه بداهه ودون قصد وهذا راجع الى عدم التثبت والتبين وقال الله الامه شر الشائعات واعانها على رصف الصفوف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون بارك الله لي ولكم في القران العظيم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 الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واعوانه اما بعد فاذا عرفنا عظم الشائعات وخطرها على الامه فلا بد ان نقف وقفه صادقه في البحث عن العلاج لهذه الظاهره حتى يتسنى لنا قطع دابرها واجتثاثها من جذورها فلا تسري في مجتمعنا الاسلامي عباد الله ان من اعظم العلاجات لهذه الظاهره التربية السليمة فهي القاعدة المثلى والبنية الأساسية لعدم قبول الشائعات ونشرها فالطفل الذي يتربى في بيت لا تحلق في سمائه الشائعات لا يكاد يرى مردداً لإشاعة لأن بيئته لم تعتد على ذلك وعلاج آخر هو إعمال العقل في الإشاعة من خلال ناحيتين من ناحية قبول العقل لها هل يمكن أن تكون قبول فيحكم الفرد فيحكم فيحكم الفرد عقله هل حصل ذلك في ازمنه سابقه فانقبل فانقبل هل العقل فينتقل للناحيه الاخرى وهي مكانه الشخص الذي السقت به الشائعه هل يمكن ان يصدر منه هذا الفعل فحديث الافكه لو تبصر به من ساعد على نشره من المسلمين لتوقف عن اذاعته لانما كانت عائشه معروفه هي ام المؤمنين وقد اذهب الله الرجس عن بيت النبوه وهذا ما فطن له ابو ايوب وزوجته رضوان الله عليهما وثالث العلاجات عدم ترديد الاشاعه لان حياتها ونماءها في ترديدها وتناولها حتى ولو على طريق النكته قال تعالى عن حديد الافك قال الله تعالى عن حديث الإفك وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمَّا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانك هذا بُهتانٌ عظيم وهو أجدى وسيلة في بتر خيوط الإشاعة ومن الأعلجة بيان أطراف القضية التي نُسِجَت حولها الإشاعة ومحاولة تبيينها والدفاع عن المشاع عنه نستخلص ذلك بإمكانها من موقفه صلى الله عليه وسلم من الافك حيث بين في خطبته نقاوه اهله وطهارتهم واشغل الناس بشيء اخر غير الاشاعه عاد عليهم بالنفع وقطع حبل التفكير عنهم في القضيه مما جعله يبتر حبل الاشاعه وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم حينما سمع بمقوله راس المنافقين حينما مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسوا وليلتهم حتى أصبحوا وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعون يا ماء وأخيراً عباد الله فبحسب المستوى الذي عليه المجتمع يكون صد الإشاعة فإن كانت النفوس متصافية والعلاقات قويه الاركان كان هناك للاطمئنان الى ان الاشاعه لن تنخر في الصف ولن تدخل بين الناس ولن تقتحم النفوس والمعنويات وعلى عكس ذلك اذا كانت النفوس مهزوزه والعلاقات مضعضه فان المحتمل بل الاكيد ان تؤدي الاشاعه نتائجها على حسب تخطيط المشيع أو دون ذلك أو أعلى خصوصاً في عصر الشائعات الذي تقدمت فيه وسائل التكنولوجيا من وسائل الاتصال ووسائل التصوير ووسائل الدبلجة ووسائل تغيير الأصوات فباستطاعة الإنسان العادي للتعب فباستطاعه الانسان العادي ان يركب صوره على صوره وان يغير راسا على جسد وان يعري جسدا كاملا وباستطاعته بوسائل التقنيه ان ينقل صوتا ويركبه على صوره صوت اخر او ان ياخذ بصمه صوت ويضعه على صوت رجل اخر او امراه اخرى فلنتبين فلنتبين ولنتثبت قبل اطلاق شائعه اللهم اجعلنا لنهجك متبعين وعلى صراطك سائرين اللهم افضح مخططات الكائدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي لم يسلم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 اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنتك وتوفنا شهداء على ملتك واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وانلنا شفاعته وادخلنا معه في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل الدين اللهم خذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم عليك بالذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم افضح مخططاتهم يا رب العالمين اللهم اهد ولاتنا وولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اغث في العزه في قلوبهم وبصِّرهم بمُخطَّطات الأعداء يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم مكِّن لهم دينهم اللي ظذيته لهم وبدِّل خوفهم أمنًا وجوعهم شبعًا وهزيمتهم نصرًا وفرقتهم وحدةً وجمعًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لهم في الشام اللهم كن لهم في الشام اللهم كلهم في فلسطين اللهم كلهم في الافغان اللهم كلهم في مصر اللهم كلهم في اليمن اللهم كلهم في مينمار اللهم كلهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون